Why you انك لم تكن I no. no, no, no, no. كذب ال فرعون والذي إن في Surah Al-Fatihah I'm okay. أسلمتم فإن أسلموا فقر اتنوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بالعباد إن الذين يكفرون الله ويقتلون النبيين بغير ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين ينرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم قلالك الذين فرقت أعمالهم في الدنيا So وترزق من تشاء